اث فت هلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون واطلع عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 وَلوكُ تُ أَلَم الغَيبَ لتَكثَتُ مِنَ الخَيرِ وَما مَ السَّنَ السُ إن أأَنَ إِلَّا نَذيرُ وَبَشيرُ لِقَوم يؤمنِنُون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 فَلَمَّا أَثْقَلَتِ الدَّعْوُ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فتَعَ اللهَّهُ عَمَّا يُشركُون أَشرِكُونَ ماَا لا يَخلُقُ شَيئ وَهُم يُخلَقُون وَلَا يَسْتَطعونَ لَهُم نَصرَع وَلَا أَافُسَهُم يصُرُون وَإِن تَدَعُهُم إلَ الهدَ ل يَت بوكُ سَواء عَلَيكُم أَدَتُمهُم أَمْ أنتم صامتون أَن تُمصَامِتُون إِ الذيينَ تَدْعونَ مُِون اللهِ عباد أَمْثَالُكُم فَذْعهُم فَلستَدبُ لَكُم إِ كُُم صَادقين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 قل اذعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ مَا يَنزَغْ نَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الذين وَقَو إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفُم مِنَ الشَّيطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَاهُم مُ بِصِرون وَإِخْوَانُهُم يَمُدّونَهُم فيِي الغَيثُم م لَا يُقُصِرون وَإذَا لَمْ تَأ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 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قُل لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ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 ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ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 فَأَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُم فَآوَاكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ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 لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيُرْكِمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ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 فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَلَمُوا أننَّمَا غَنِمتُم مِ شَيْئِر فَأَنَّ لِللَّهِ خُمُسَهُ وَلِروَسُول وَلِذِقُرربَ وَلتَامَ وَلِذِقُرربَ وَْتَامَا وَالمَسكينِ وَبِنِ السَّبِي إِ كُُم آممَُم